وطبعا لازمنا مع علامات الفعل وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا على قد قلنا والفعل يعرف بقد وذكرنا ان قد حرف يدخل على الفعل الماضي والمضارع وانه يكون حرفا ويكون اسما بمعنى حسب او يكفي وان له معان معاني وان له معاني كثيره ذكر منها ذكرنا منها خمسه وهي التحقيق والتكثير والتقليل والتقريب والتوقع وايضا ذكرنا التفصيل المعروف وذكرنا بيتا يقول حقق بقد مع مضي ومع مضارع قلل في الغالب اسمها واليوم نقف مع كلام المصنف رحمه الله تعالى قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة لاحظوا تعبير المصنف رحمه الله والسين لم يقول يعرف بقد سين وسوف فالف السين الف السينونه هل تكون للعهد ام تكون للجنس الجواب ألف السين الف السين لا يمكن ان تكون للجنس كما قلت لا ان تكون للعهد الذهني ان تكون للعهد الذهني ما معنى هذا؟ أي السين المعهوده عند النحات والسين المعهوده عند النحات ما هي؟ سين التنفيس السين المعهوده عند النحات هي سين التنفيس ولذلك قلنا ألفها للعهد فقد يقول قائل لماذا قلتم بأن السين هنا؟ السين المعهوده عند النحاه وهي سين التنفيس لماذا قلنا هذا الجواب ان نقول سين التنفيس هي المعهوده وهي المقصوده في كلام المصنف وهي المقصوده ايضا عند النحاه وقيدناها بسين التنفيس لماذا لنخرج السين الهجائيه ولنخرج غيرها من السينات إنما قيدناها بسين التنفيذ لنخرج السين الهجائية وغيرها من السينات كسين الطلب طبعا مع التاء وسين السيروره استخار بمعنى طلب أن يختار له استطعم بمعنى طلب أن يطعمه فالسين والتاء للطلب وقد تكون ايضا هذه غير مقصوده هنا لا يعرف بها الاسم لا يعرف بها الفعل لاحظت كذلك سين السيروره فالسين التي للطلب معروفه التي تكون للطلب يعني طبعا مع تاء هذه معلومه عندكم لكن ما هي سين السيروره أظن أن بعضنا لا, لا يعرف مثال سين الصيرورة لذلك أسأل ما هو مثال سين الصيرورة المثال ان تقول استحجر الطين استحجر الطين ما معنى استحجر الطين أي صار الطين حجرا أي صار الطين حجرا لذلك قلنا استحجر بأن السين والتأف استحجر لماذا السير. للصيرورة للصيرورة وليست للطلب ولنا نقول إن هذا الطلب لا يمكن أن يقول استحجر بمعنى طلب الحجر استحجر الطين بمعنى طلب الطين لا إنما هنا للصيرورة وطبعاً سين الهجائية والسين التي للسيرورة والسين التاء التي للطلب غير داخلة في كلام المصنف رحمه الله تعالى والسين فإذا فما مراد بالسين هنا في قول مصنف سين التنفيس واستقبال فنقول هي حرف تنفيس واستقبال وتاكدوا انها حرف تنفيس واستقبال واحفظوا هذا لان في الاعراب لا بد ان تقول بان حرف يش حرف تنفيس واستقبال حرف تنفيس واستقبال السين حرف تنفيس واستقبال مفهوم هذا واذا كانت السين حرف تنفيس واستقبال فما هو الفعل الذي تختص بالدخول عليه الفعل المضارع الجواب الفعل الذي تختص بالدخول عليه هو الفعل المضارع لان السين حرف تنفيس واستقبال ويختص بالدخول على المضارع على المضارع طيب السؤال هنا اذا دخل حرف التنفيذ هو السي اذا دخل حرف تنفيذ واستقبال على الفعل المضارع هل يؤثر فيه ام لا يؤثر ايش معنى ما نقصد بقولنا هل يؤثر فيه هل يغير حركته لا هل يعمل فيه ام لا يعمل هل يرفع لا هل ينصب هل لا هل يجزم لا, لا. فاذا هي او هو حرف تنفيس واستقبال انما يغير المعنى كما سترون ان شاء الله لكنه ان يغير حركه الاعراب فلا واضح لا يغير حركه الاعراب فلذلك قلنا السين حرف تنفيس يختص بالدخول على الفعل المضارع ولكنه لا يؤثر فيه بتاتا ولا يعمل فيه إطلاقا ولا يعمل فيه اطلاقا في إشكال الآن ما في إشكال طيب بما أن السين عندنا المتكلم عليها حرف تنفيس يختص حرف تنفيس يختص بالدخول على الفعل المضارع واضحا لكن كيف نعربها كيف نعربها ماذا نقول في العربية نقول في إعراضها حرف تنفيس واستقبال يختص بالدخول على الفعل المضارع ولا عمل له إذا شئت أن تقول هذا قل ماذا تقول حرف تنفيس واستقبال يختص بالدخول على المضارع ولا عمل له يعني لا يؤثر فيه هذا إيش هو حرف تنفيس أنا أحب أن أذكر هنا للطلبه ما ينبغي ان يفهموه في مسألة الفرق بين السين وسوف من حيثية الاعراب من ناحيه الاعراب الفرق الكائن بين بين السين وسوف من ناحيه ناحية الإعراب. فما هو الفرق بينهم هذا سؤال ما هو الفرق بين السين وسوف من الناحية ماذا ناحية الإعراب وناحية المعنى أيضا لأن السين لها معنى وسوف لها معنى وإن كان كلاهما لماذا؟ التنفيس وسطران نقول الجواب أن سوف ماذا نقول في اعرابها نقول حرف تسويف واستقبال حرف تسويف واستقبال بينما السين ماذا نقول في اعرابها حرف تنفيس واستقبال واذا شئتم ان تزيدوا في كل حرف لان سوف ليست اسما قد غلط المقام بأنها اسم كبعض الكوفيه انما هي حرف فقالوا لاحق حرف تنفيس واستقبال يختص بالدخول على الفعل المضارع ولا عامل له. وتقول في سوف حرف تسويف واستقبال يختص بالدخول على الفعل المضارع ولا عامل له. واضح في إشكال ما في إشكال. طيب السين عرفنا. للتنفيس وسوف لماذا التسويه. للتسويف ولذلك ما معنى قولنا في الإعراب حرف تسويف ما مراد بالتسويف كثير من الناس يعرف يقول هي أو هو حرف تسويف والصين حرف تنفيس لو سئل ماذا تعني بقولك حرف تسويف فما معنى التسويف معناه معناه التسويف الزمن البعيد التسويف والزمن البعيد على الصحيح لماذا قلنا على الصحيح لأن هناك من أنكر ذلك فقال نقول سوف في الأصل الغالب للتسويف والمراد بالتسويف ما هو الزمن البعيد هذا هو التسويف فإذا قيل لك اعرب لنا سوف يقوم زين فتقول سوف حرف تسويف واستقبال يختص بالدخول على الفعل المضارع ولا عمل له ولا عمل له فإذا قيل لك فما المراد بالتسويف فتقول له الزمان البعيد او الزمن البعيد على الصحيح لاحظتم لماذا قلنا على الصحيح ان هناك من قال ان الاصل الغالب الاصل الغالب في سوف التسويف والتسويف هو الزمن البعيد لاحظتم هذا طيب اذا فهمنا ان سوف حرف تسويف واستقبال يعني الزمن البعيد فماذا نقول في حرف التنفيذ؟ الزمن القريب. القريب التنفيذ معناه الزمن القريب هذا هو الأصل الغالب ايضا هذا هو الأصل الغالب لأن الازمنه إما أن تكون قريبة وإما أن تكون متوسطة وإما أن تكون بعيدة إما أن تكون قريبة او متوسطة او بعيدة. هنا سيأتينا ان شاء الله هذا في مرأة افعال. ونشر الاه. الان حرف تسويث يدل على الزمن ماذا؟ الزمن البعيد. حرف تنفيس يدل على ماذا؟ الزمن القريب. الزمن القريب. اذا الفرق بينهم في المعنى والفرق بينهم ايضا في الاعرام. واحد تقول حرف تسويف واستقبال كلاهما يدل على الاستقبال واخر تقول حرف تنفيس واستقبال احدهما للزمان البعيد والاخر للزمان القريب وهناك بيت اي طلب اي واحد يدرس متر مئه جنر لا بد ان يسمع هذا البيت والسين حرف تنفيس للقرب لاحق فاذا لم تعرف الزمن على المراد للتنفيس الزمن القريب فالقرب يعني لعلك تفهم فهما سطح فهم سطحيا فقط وسوف حرف تسويف للبعد وسوف حرف تسويف للبعد فتقول هي سوف للبعد حرف التسويف للبعد ما معنى البعد؟ استقبال حرف التسويف واستقبال ما هو التسويف؟ قل زمن بعيد ما هو التنفيذ؟ قل ايش؟ الزمن القريب ايش معنى هذا؟ لعل الواحد يقول أنا لم أفهم الزمن القريب الزمن البعيد يعني نريد فهما أدق من هذا منها من هذا ومعنوب دائما أقول لكم الأستاذ أو الشيخ إذا كان يفهم الفن الذي يدرسه لأن غالب يدرس لا أقول كل غالب يدرس إنما يقرأ الكتاب ويراجعه وما درسه على الشيخ وغالب ما يظن أنه يصلح وغالب ما يفسد بينما اذا درسه على شيخ وهو متمكن ومتطلع في الفن ممكن ان يتمحور وممكن ان يذكر طرقا كثيره للتدريس حتى يتاكد ان الطالب قد فهم فانا اظن انكم فهمتم مساله التسويف ومساله السن تنفيذ والتسويف وأزيد وضوحا فأقول السينو تفيد وقوع الفعل في المستقبل القريب وهذا أوضح وما أظن أن هناك أوضح من هذا فالسينو تفيد وقوع الفعل في المستقبل القريب تقول سيدخل سيدخل أحمد سيدخل الآن سيدخل الآن وسوف عكسها تفيد وقوع الفعل في المستقبل البعيد هذا بعد هذا بيان من بيان <تصفيق> واضح طيب السين تفيد ماذا وقوع الفعل في المستقبل القريب وسوف تفيد وقوع الفعل في الزمني او في المستقبل البعيد طيب قد يقول قائل بالله عليك ماذا تعني بقولك التنفيس للقرب قل له ايضا اوضح مما ذكرنا لكم اي زمن القائل وماذا تعني بالتسويف للبعد قل له ايضا اي زمن البعيد اذن كلاهما كلاهما السين وسوف للتنفيس قربا وبعدا لاحظ كلاهما للتنفيس قربا وبعدا، وركزوا معي جيدا، وهذا حاولت يعني أن أشرحه وأن أوضحه أكثر. طيب كلاهما لماذا؟ للتنفيس قربا وبعدا. لاحظت عثمان؟ يعني السين والسوفا كلاهما للتنفيس قربا وبعدا. أحدهما يدل على القرب والآخر يدل إيش؟ على البعد. الذي يدل على القرب من هو؟ سوف ولا السين؟ السين. السين تدل على ماذا؟ عمله أكثر من هذا. ماذا تعني بقولك السين وسوف كلاهما للتنفيذ؟ أكثر من هذا هو سؤال. ماذا تعني بقولك السين وسوف كلاهما للتنفيذ؟ ماذا هل لا السؤال؟ ماذا تعني بقولك السين وسوف كلاهما للتنفيذ؟ ويظهر أنه واضح. ولكن أزيده وضوحا فأقول إن السين والتنفيس كلاهما يخلص يخلص الفعل المضارع من الزمن الضيق إلى الزمن الواسع لاحظ لذلك أقول لك أكتب هذه فائدة أيضا هذه الفائدة تفيدكم في ماذا معرفة كتاب الله وسنة رسوله سترى أن الله عز وجل يقول سيعلمون غدا من الكذاب الأشعر ويقول كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوف فلذلك نحن قلنا كلاهما من كلاهما من سعيد السين وسور السين كلاهما للتنفيس قربا, قربا وبعد طيب قلنا ماذا عنينا بقولنا السين كلاهما للتنفيذ السين وسوف كلاهما للتنفيذ ماذا عنينا بها ماذا عنينا بها عنينا بها انهم يخل انهما يخلصان ان السين والتنفيذ كلاهما يخلص الفعل المضارع من الزمن الضيق إلى الزمن ايش الواسع طيب انا اسال سؤال. ما هو الزمن الضيق وما هو الزمن الواسع الزمن الضيق الحاضر الزمن الضيق إذا سئلت ما هو الزمن الضيق قل الزمن الضيق الحال والزمن الواسع الاستقبال لأن الاستقبال واسع أما الحال ضيق الآن الحال وأوسعهن طبعا الماضي وهذا سياتي إن شاء الله على خلاف بالعلمة فعندنا زمن ضيق عندنا زمن ضيق وعندنا زمن واسع ما هو الزمن الضيق عثمان الحاضر الحاضر والحال وما هو الزمن المستقبل عثمان الواء ما هو الزمن الواسع الاستقبال لاحظتم الآن. بقيه في الاشكال كلاهما يخلص الفعل المضارع من الزمن الضيق الى الزمن ايش الواسع الزمن الضيق قلنا ايش هو هو الحال الزمن الواسع ما هو هو المستقبل إذن هما من هما السين وسوف تخلص المضارع من الزمن الضيق الى ماذا كذلك افهموا ان السين وسوف هما سين وسوف هما معا مختصه بماذا بالمضارع, بالمضارع. لعل هذا يكفي واضح الآن السبب، ها؟ نعم. وتاء التأنيث ساكنة قبل أن نذكر الأمشلاء والإعراب وتاء التأنيث ساكنة وتاء التأنيث الساكنة طبعاً لا زالت معطوف على ما سبق وتاء التأنيث الساكنة فلو قلنا وتاء يعني لو كان مثلا معطوف على المرفوع ب مثلاً ماذا نقول وتاء التأنيث يش ساكنة ساكنة ولو قلنا أن التأ هي الساكنة التاء هي الساكنة وليس التانيث هي الساكنة ولو قلنا أيضا وتاء التانيث نقول الساكنة ولا الساكنة ساكنة طيب ماذا نقول الجمع المذكر السالم ولا السالم ولا السالم السالم الجمع. الجمع هو السالم وليس المذكر واخا الجمع المذكر ما هذا هو الراجح السالم يعني من السالم الجمع ها وليس المذكر فماذا فلذلك نقول هنا وتاء التانيث الساكنه ساكنه واضح لكم طيب من علامات الفعل تاء التانيث الساكنه كيف نعرف انها تاء التانيث الساكنه علامه قال العلماء اذا وجدت صيغه صيغه للفعل بنيه ركزوا في الصيغه للفعل او بنيه وزن وللمندى هل هي صيغه للمال او صيغه للمضارع لربما يقع اشتباه مثلا اكرم اكرم هذا فعل مضارع ولا فعل ماضي فعل ماضي ها مضارع ها انت تقاريه اشكال كلمه مضارع عندنا ماضي فعل ماضي طيب نرجس ليش هذا فعل مضارع نرجس ماضي فعل ماضي تعلم ماضي فعل ماضي يبلغ ماضي فعل ماضي طيب كيف نعرف ونوفع ما؟ ممكن يقول لك واحد بأنه وفع المضارع لا يمكن أن ندخل عليه إله لأ. لأنه ممكن أن تقول سوف أكرم لا يمكن سأكرم لم أكرم لا يمكن إذن ماذا نفعل؟ نأتي بتاء التنيث نلحقه التاء التنيث الساكن نري ننظر أكرم نقول أكرمت ونرجست ويرنعت وتعلمت فتعلم بعد ذلك انها صيغه خاصه بالفعل الماضي ولا بالمضارع بالماضي لدخول تاء التانيث الساكنه او للحوق تاء التانيث الساكنه وكذلك تاء الضمير كذلك تاء الضمير تعلمت ويرنات ونرجست وأكرمت ولذلك قال القائل اذا الفعل يوما غم ويجوز غمّ إذا الفعل يوما غم عنك اجاؤ اذا الفعل يوما غم عنك اجاؤ فالقي به تاء الضمير ولا تقف فالقي به تاء الضمير ولا تقف على كل تاء التانيث الساكنه تكون علامة لماذا للفعل الماضي؟ يمكن أن نلخص هذا ونقول إن الفعل يتميز عن الاسم والحرف بعلامات أربعة، وكما يقولون، فالاسم والفعل يتميز عن الاسم والحرف بعلامات أربعة. ما هي العلامة الأولى؟ دخول قد عليه وقد طبعاً تدخل على الماضي وتدخل على المضارع من يعطيني مثالا على الماضي من كتاب الله عز وجل قد افلح المؤمنون ومن يعطيني مثالا في المضارع من كلام الله عز وجل قد نرى تقلبا او قد يعلم الله المعوقين قد يعلم الله المعوقين فكل من أفلح ويعلم فعل لماذا؟ كل من أفلح ويعلم فعل لدخول قد عليه ولتعرف أكثر قم بالإعارة من يعلم منكم لنا هذه الآية قد أفلح المؤمن حرف حرف قد حرف تحقيقا احسنت قد حرف تحقيق مبني على السكون لانه دخل على هذا على الفعل الماضي هو في كتاب الله سنه رسوله في كتاب الله طيب افلح, أفلح, أفلح فعل ماض ما مبني على الفتح المؤمنون لا مبني على الفتح هل له محل من العرب لا محل الفعل الماضي دائما لا محل له من العرب ام له محل من العرب انا نبات عدة مرات نباتكم عدة مرات على أن العصف الفعل ما لا محل له من إعراض إلا في العصف وذكرنا من تلك الصور إذا وقع فعل شرط أو جواب شرط فانا ذاك نقول إن جاء محمد بدأنا الدرس إن جاء نحفو شرط جازي تجزي فعلي الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزائه فماذا نقول؟ جاء فعل ما فعل الشرف منع الفتح في, في محل جزم. جزمي فهنا له محل لكن هنا قد أفلح له محل لا محل له من إعراء طيب أتم من إعراء المؤمنون بالواو النائبة عن ماذا؟ عن الضم في أي موضع تكون الواو نائبة عن الضم في موضعين في جمع المذكر السالمي وفي الأسماء الخمسة. الخمسة طيب قد فلاح المؤمنون أو المؤمنون على خلال أ Qatarسو المؤمنون والنون هذه ماذا تسمى قد فلاح المؤمنون عوض عن النون في المفرد عوض اه عن النون في المفرد. لا عوض عن التنوين في الاسم المفرد م. النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد مفهوم عثمان قد فلاح المؤمنون قد فلاح قد حفوض الحقيق أفلح فعل ما المؤمنون فاعد لو نائب عن الدماء. مفهوم عثمان؟ الن النون عوض عن ماذا؟ عوض عن التنوين في الإسم المفرد. مؤمنون مؤمنون مؤمنون ثلاثة مثلا. اجمعهم؟ عندهم التنوين في الآخر هم المفرد. انت عندما تجمعهم بالواء. وهذه النون عوض عن ماذا؟ عن التنوين الذي كان في الإسم المفرد. واضح عثمان في إيش طيب قد أفلح المؤمن. طيب أعلم الآية أخرى قد يعلم الله المعوقين قد قد حرف تحقيق دي عليه السكون قد هنا حرف تكثير واصله ان يكون للتقليل واصله ان يكون للتقليل لان بالمعنى كيف تعرفنا للتكثير او للتحقيق بالمعنى فقد اسلح المؤمنون محقق ان الفلاح ثابت قد يعلم الله المعوقين هذا معنى ان هذا كثير منهم معوقين فلا بد من النظر الى المعنى ايضا قد يعلم الله المعوقين لاحظ قد يعلم الله اتم الاعراب قد بحرفه تكثير واصله ان يكون ماذا للتقليل لكونه دخل على ماذا على المضارع وقد سبق ان قلنا بان قد اذا دخلت على المضارع وكانت في غريل كتاب الله وسنة رسوله فالأصل فيها التقليل وأما في كتاب الله وسنة رسوله فللتكثير هذا هو الآن التطبيق سبق لكم النظر والآن العمل فهنا إيش؟ حرف تكثير وحقه وأصله أن يكون إيش؟ للتقليل لماذا؟ لكونه دخل أعرف المضارع. تابع يعلم يعلم فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الرافع له ما الذي يعمل الفعل الرافع؟ الفعل المضارع مرفوع ما الذي يعمل في الرافع؟ ها لا قد هذا حرف لا يعمل ان الحروف كما سياتي تنقسم الى ثمانية اقسام ومنها حروف لا تعمل ومنها حروف تعمل اما تعمل جر وإما تعمل نص واما تعمل جزم ها لكن قد من الحروف التي لا تعمل الرافع له تجرد من ناصب والجزب أنا أعطي المثال خلوه من الجزب ها؟ خلوه من حفل الجزب والجزب آه مثلاً لن يضرب لن حفل نصبه ونصب واستقبال يضرب نفع المضارع من صب لن يعني من عمل فيه النصب؟ لن لم يضرب من عمل فيه الجزم لم جرده من النواصب والجوازم ما لا يا بقي؟ بقي الرافع فإن تقول مرفوع بماذا؟ لتجرده من الناصب والجزم وفيه ملايب أربعة ستأتيكم إن شاء الله في رافعين مضارعين مجرد أربعة ملايبا في العدد تعرف فيه قعسي إذا محافظك بلا من أزعى وقدمي خذ بشارة وفي الخلاصة له إشارة يشير إلى قرم المالك ارفع مضارعا إذا يجردوا من ناصب أو جازمين كتسعد هذا كله سيتأتيكم إن شاء الله لاحظته؟ وهو عامل معنوي سبق لكم عالي لمعنى ويقول يعني الابتداء والتجرد يا إخوان فاذا هنا نقول يعلم فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهره في آخره الرافع له التجرد من ماصر والجهد الله يعلم الله اسم جلاله في أ... محل فاعل اسم جلاله وهو فاعل هي أقال من باب الأدب نقول فاعل مختار فاعل المختار كما نقول في إذا كان مرفوعا وما اذا كان منصوبا فماذا نقول منصوب على التعظيم عند النصب نقول ماذا تشجل عند النصب نقول منصوب على التعظيم وعند الرفع نقول ماذا فاعل مختار فاعل المختار قال العلماء هذا من باب الادب مع الله عز وجل ولذلك قال القائل اني سالت الله في التعليم فالله منصوب على التعظيم على كل قد يعلم الله المعوقين هذا هذا ايش هو المعوقين هنا به كيف يكون منصوب وعلامه نصبه الياء لانه مثنى الياء لانه مثنى اليا. مثل. المع... جمع جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم لك سالجه الله يهديك جمع لك سالج والنون عوض عن يعني التنوين المفرد في الاسم المفرد نعم يعني الياء النائبه متى تتقدم الياء النائبه عن ماذا اني إن هنا هناليه قد يعلم الله المعوقين المعوقين لان ابن فتهان طيب لاحظ هذه علامة اولى من علامات الفعل الفعل شنو هي قد العلامه الثانيه والثالثه مالي السين وسوف وقلنا يختصان بماذا بالدخول <تصفيق> على الفعل المضاف طبعا تكلمنا على ان انت سيقوم محمد سيقول السفهاء من الناس من يعلم هذا سيقول السفهاء انت الان قرأنا السين وعرابها وقلت لكم سجلوا هذا سيقول السين حرف ويش حرف تنفيس حرف على ال... يختص بالدخول على فعل مضارعي ولا, ولا عمل ولا له هذا هو الاعراب ذات الاشياء تتوسع ولا عمل له طيب سن حرف تنفيس التنفيس ما المراد بالتنفيس الزمن القريب الزمن ايش الزمن القريب مفهوم طيب محمد فاعل سيقول طبعا يقول في المضارع مرفوع بالضم الظاهر في اخره الرفع له تجرد التجرد من النصب والجزم التجرد من النصب والجزم السفهاء نوطفيره فاعل, فاعل فاعل مرفوع بالضم الظاهر في اخره ما الذي عمل في الرف المضارع مضارع طبعا نعم سيقول هل كيف الصغار ينليب الفاعل مرفوع والمفعول منصوب نعم هذا سيقول وسيقوم هكذا قص عليه السين تدخل على المضارع وسوف يقوم علي يول. سوف حرف تسويف وسفص حرف ايش سوف حرف تسويف واستقبلي يختص بالدخول على الفعل المضارع ولا عمل له سوف أحسن سوف حرف تسويف يختص بالدخول على الفعل المضارع ولا عاملة طيب عثمان سوف حرف التسويح التسويح ما المراد به الزمن, الزمن البعيد. البعيد طيب الزمن عندنا إما أن يكون ضيقا وإما أن يكون واسع ما هو الزمن ضيق حاضر الرحمن وما هو الزمن البعيد الاستقبال فإذا هنا تقول سيقول وسوف يقول أو سيقول ويقوم فتقول يقوم ويقول فعل مضارع لماذا لماذا فعل مضارع <تصفيق> لدخول حرف السين وسوف عليه نحط واضح سيقول وسوف يقوم تقول يقول ويقوم هما فعلان الافعال مضارعة طبعا لماذا لدخول السين وسوف عليه او عليهما لاحظتم طيب العلامه كم العلامه الثانيه والثالثه العلامه الرقميه تأتني, تأتني, تاتني الساكنه وتختص بالدخول على ماذا على الماضي تقول قامت فاطمه قامت فاطمة قم بالإعراب أرفع صوتك قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب نعم والتاء والتاء الساكنه الساكنة التأنيث الساجنة. الساكنة قام هذا فعل ولا اسم فعل, فعل. لماذا؟ اندخلت عليه للحوق التاء له للحوق التاء له فاطمه فاعل مرفوع الدم الظاهره في اخره و عامل هي طيب معلش ما قلناش فاطمه انه ممنوع من الصرف مراد بالصرف هو التنوين كما سئلت ان شاء الله طيب من يذكر اكثر للفهم من يذكر منكم مثالا للعلامه الثالثه ويقوم باعرابها بالعلامه الثالثه انا ذكرت المثال ذكروا أنتم أمثلة ذكروا لعلامة الثالثة ما هي العلامة الثالثة سوف ذكروا سوف. لي مثال وقم بإعرامه خفتم فسوف يغنيكم الله هذا سيصعب عليك قل مثال آخر سوف يقوم علي ها؟ عريمه سوف سوف حرف تسويف واستقبال يختص بالدخول على الفعل المضارعي ولا عملها طيب لا تقول في الاعراب سوف حرف تسويف واستقبال يختص بالدخول على المضارع يعني إذا قلت على المضارع إذا ظهرت ينزل الوصل هذا لحظ على المضارع هذا فيه باب خاص على المضارع إلا إذا بدأت بالوصل مثلا إهدنا السراط لو قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينه دينا استعينه دينا إذا لم تقف لكن إذا وقفت استعين وإياك نستعين ماذا تقول عن ذلك؟ إيه دينا لا بد من يصبح هم تصبح حمزة الوصل كأنها قطعية أصلية وين هي اجي ابي التوصيل النطق بالساكن فهنا اذا قلت تدخل على المضارع هذا لحن قلت تدخل على المضارع تدخل على على المضارع مفهوم طيب اتم الاعراب سوف يقوم سوف يقوم يقوم يقوم فعل مضارع مرفوع مرفوع بالضمه لتجرده لتجرده من النصب لتجرده من النصب والجزم نعم علي فاعل مرفوع, مرفوع وعلامة الرفع الضمة ضاير في آخره الر الرافع له الرافع له هو الفعل, الفعل طيب من يعطيني مثالا العلامة الرابعة ثم يقوم بإعرابها العلامة الرابعة يتأت نف ساقنا قامت هند قامت هند أعطيني مثال إن الآن سياتي باب الاعراب سيكون الإعراب، استعدوا للاعراب لان انتم مقبلون ومقدمون على الدخول في باب الاعراب اول باب ها لذلك لابد من التدريب قبل الدخول اليه قل قام فعل ماض فعل ماض مبني على الفتح مبني على لا محل له من الإعراب والتاء تاء التانيه الساكنه علامه التانيه وقل تاء التانيه الساكنه وين دون وين الفاعل كيف يكون مرفق وعلامه ظرفين الضم الظاهر في, في اخره وهذا ما نقول المصنف والله اعلم باختصار والفعل يعرف بقد السين وسوف وتاء التانيث الساكنه وقلنا السين وسوف حرف السين حرف تنفيس القرب وسوف حرف تسويف للبعد قلنا السين وسوف هما حرفان يختصان بالدخول على الفعل المضارعي فقط هل يمكن ان يدخل السين او سوف على الماضي ام لا يمكن يمكن ولا لا يمكن هذه هكذا اشاره كلام في اللغه وليس كلام في الاستماع تحريك الرأس كلام في اللغه نعم ولا لا هل وجدت في كلام العرب سوف جاء محمد سوف قام محمد لا هل وجدت في كلام العرب سجاء محمد سجاء جاء محمد سقام محمد وجدت هذا لا. لا يوجد ابدا فهي اذا بماذا الفعل المضارع الحمد لله استمسرنا فعل المضارع قال والسين والسين وسوف في المقال وتعتميد الساكن ماذا بقي آخر؟ والحرف لا والحرف ما لا يصلح معه دليل اسمي ولا دليل فعلي ركزوا معي هذا هذه الفقره سهله جدا وهذه الفقره فيها تقرير بعض قواعد منطقية عندما يصل الى هنا المشايخ يحاولوا ان يقرروا هذه كانك تقطع الحديد مع ان الفقره سهله جدا ما لنا وما المنطق؟ الآن في هذه المسألة أنت مع المبتدئ مثلك مثله حاول أن تتنازل وأن تسهل الآن هنا يقول والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل ما معنى هذا؟ أن الحرف يتميز عن, عن الاسم والفعل بان لا يقبل شيئا من ماذا؟ من علامة الاسم ولا شيء من علامه الفعل فهو ايش فهو هذه علامته والحرف ينقسم الى كم الى ثلاثه اقسام كما قسمنا الفعل الى ثلاثه اقسام وقسمنا الاسم الى ثلاثه اقسام كذلك الحرف ينقسم الى ثلاثه اقسام إلى ثلاثة اقسام اذا الحرف اذا كان لا يقبل شيئا من علامه الاسم ولا من علامه الفعل هل له نعم. ما هي علامته عدم قبوله علامته عدم قبول العلامه التي للاسم والتي للفعل فيكون الحرف يتميز عن اخويه بعدم قبول علامه ماذا علامات الاسم ولا علامات الفعل فاذا علامته عدميه ام وجوديه افهموها فهما علامتان يمكن أن نقول العلامات تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أحسن خليكم الآن قسمين إلى قسمين العلامات لذلك المرحله طلو قسمين فقط تنقسم إلى قسمين علامة وجودية وعلامة عدمية العلامة قسمين المتبع علامة وجودي وجودية وعلامة عدمية ما هي العلامة؟ الوجوديه تقول المصنف والفعل والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف هذه وجودية ولا عدمية وجودية والفعل يعرف بقد وس هذه عدمية ولا وجودية وجوديه موجوده لكن العدميه كونها لا تقبل او كون الحرف لا يقبل علامه الاسم ولا يقبل علامه الفعل دليل على حرفيته فعلامته إذن هي إيش؟ عدمية. ففي الاسم والفعل علامته وجودية وفي الحرف علامته عدمية يعجبني بيت للحريري في, في الملحة ما هذه ينبغي أن يحفظها طالب أنا كنت حفظتها داخل السجن وكنت حفظتها لكن اعتنت بها داخل السجن أكثر ودرستها للطلبة يقول والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة لا، لا أبدونش على أنك تكون علامة فعلاً بمعرفتك للحرف لا، وإنما تكون إذا حصلت باقي العذر هذا من باب الحج عرفة لا تظن إذا وقفت في العرفة خلاص حصل الحج لا يعني مع باقي العلوم مع تحصيلك لباقي العلوم المعقولات والمنقولات والحرف مارست له علامة فقس على قولي تكون علامة وقل قس على قولي يعني ما نظمه في هذه الرسالة المسمات بالملح وهذه علامة هنا للمبالغة او للتأكيد تائمة ان تكون المبالغه علامة ونحن كنا نحفظ بيت آخر فيه والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة يعني علامته ترك العلامة لاحظتم وهذا البيت أوضح من بيت ماذا الحاري أي ما ليست له علامة وجودية لا بد أن تكون له علامة, علامة عدمية وقد مثل بعض شراحي مثل بن قال قالوا نظير ذلك حروف ماذا؟ التهج الجيم إذا قلنا الجيم أصبح اسما ولكن أقولها من بابل فان فقط جي جا ح خ هذه حروف التهج أما إذا قلت الجيم فهي اسم إنها قبلت علامة الاسم لو قلت الخاء اسم، إذا قلت جيم أصبحت اسم، إنها قبلت علامة الاسم والتنوين، ولذلك لا يمكن البعض يقول هذه حروف تهج، ثم بعد ذلك يقول ما هي حروف تهج؟ يقول الالف واللام والباء والتاء. أنت ذكرت لنا أسماء ولم تذكر لنا حروف التهج، حروف تهج ولا التي يقول باتاثا ثاء يعني ج ح خ هكذا. يعني هذه حروف تات فقاموا نحن الجيم علامته ما نقطه من اسفلها والخاء علامتها ماذا نقطه من اعليها والحاء علامتها عدم وجود نقطه من اسفلها ولا من اعلاه فإذا كان الاسم جيم والفعل خاء والحرف معنى ان الاسم يقبل العلامه الوجوديه كذلك الجين يقبل العلامه الوجوديه وهي النقطه من اسفل والخاء تقبل العلامه من ماذا من اعلى اذا علامة وجوديه ولا عالميه وجوديه والحاء لها علامه لتتميز على كونها على نظيرتيها الجين والخاء يعني عدم التنقيط بالكليه عدم التنقيط بالكلية لاحظ وركزوا معي هنا بارك الله فيكم مساله الحرف الحرف الذي نتكلم عليه ما هو, هو معاني ركز معي الحرف ينقسم طبعا ينقسم باعتبارات متنوعه لا نريد ان ندخل في هذه التقسيمات ولكن اقول الحروف اما ان تكون حروف معاني و وإما أن تكون حروف مبان، إما حروف معاني وإما حروف مبان. حروف المعاني بسم الله الرحمن. حروف المباني بسم الله. الحرف الذي لا يكون له دخل لاحظ لا يكون له دخل في تأليف الكلام. لا يكون له دخل دخل في تع تأليف الكلام. هذا ماذا يسمى؟ حرف, حرف مبنى ولا حرف معنى؟ حرف مبنى لا لا دخل ركز معايا يا محمد سعيد حرف معنى حرف معنى لا دخل له في تأليف الكلام فهذا يقال له حرف معنى هل بل لن لن مثلا هل معنى ايش؟ الاستفهام هذا الاصل ولا فهلها معاني كما السنوبيين لكم ولم معناها ماذا النفي وهذا هو الاصل تجزم اما القول بالرف ترفع هذا ضعيف لم حرف نصبين حرف نفي ونصب ونستقبل هذا هو الاصل لاحظتوا من سعيد هذا هو الاصل فاذا هل معناها ايش استفهام ولم معناها ماذا النفي وبالمعنامر الإضلال، <تصفيق> فإذا كان الحرف له معنى هذا يقال لا دخل له في تأليف الكلام، فماذا أتمنى؟ يعني تركيب الكلام زيدون مثلا زيدون يحتاج إلى زا داء، إذا زا داء هذه زا داء ماذا تشمع دي؟ حروف المباني حروف المباني إذن لها دخل في تأليف الكلام ولا لا لها دخل لكن هل وبل ولم ولم في عن على الى غير ذلك الحروف المعاني هل لها دخل في تاليف الكلام لا فظال زيد ويا زيد ودال زيد هي كلها من ماذا كل منها حرف مبني لا حرف معنى كل منها يعني الظ واليال والدال هذه إيش؟ حرف إيش؟ حرف مبعين لاحظتم إذا نركزونا هناك تقسيم آخر لا يرمج ولكن لا بأس أن أشير إلى بعض التقسيمات أخرى لأن قلت بأن الحرف ينقسم باعتبارات متنبلة هناك من اعتنى بمعاني الحروف وهذا سيأخذ وقت ما ينبغي ولكن نقول قسم العلماء الحروف باعتبارات مختلفة قسم العلماء الحروف باعتبارات مختلفة قسموها إلى حروف مباني وحروف معاني طبعا عرفتم حروف الفرق بين أو الضابط إذا قل لك ما هو ضابط وما هو الفرق بين القسمين فتقول إذا كان لو دخلوا في تاليف الكلام فهو حرف مبنى وإذا كان لا دخل له في تأليف الكلام فهو إيش؟ حرف معنى لاحظتم؟ ضابطوا آضع جدا وهذا هو قول مصنف وحرف جاء لمعنى وحرف جاء لمعنى إذا لم تفهم هذا التقسيم لا يمكن أن تفهم كلام مصنف وحرف جاء لمعنى احتراز من الحرف الذي جاء لمبنى وحرف المبنى تعلم كيف تنطقه وإلا تنطقه اسما وأنت تحكم عليه حرف. فإن الجيم من جاء اسم جيم اسم لاحظ انه قبل علامات علامات الاسم فلذلك تقول جاء حاخر زايا دا هكذا مثلا لاحظ وهذا اللي كنسموه حروف تهجي حروف تهج وحروف تهج وهي التي تبدأ بالآلف وتختم باليا. وقد سبق أن قلنا عند لف النصات المشتملة على بعض الحروف الجاية التي أولها الآلف وآخرها يا. قلنا اتفق المشارقة والمغاربة على أن الحروف تهجي التي تبدأ بالآلف وتختم باليا. كما اتفقوا على ترتيبي من ا الى الظاء ثم عندما نصل الى الظاء المشارقه يذهبون الى جهه والمغاربه الى جهه يختلفون في مساله الترتيب انما عندهم الترتيب من الالف الى ماذا الى الظاء متفقون لكن بعد الظاء كل يذكر حرفا يخالف اخر يخالف اخر مفهوم وهناك من قسم الحروف إلى ثمانية اقسام طبعا هذا التقسيم ذكره المكودي ذكره ايضا محمدون فلا يهمون الآن لعله في المرحلة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن في هذه المرحلة نختار التقسيم الثلاثي. وهو المعروف انهم يقولون الحرف ينقسم إلى ثلاثة اقسام حرف خاص بالاسم أو حروف خاصة بالاسم بكز على التقسيم حروف خاصة بالاسم وحروف خاصة بالفعل وحروف مشتركة بينهما لاحظ هناك تقسيم آخر للعلماء هناك يقول علامة خاصة بالفعل مطلقا سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا وحرف مشترك بين الفعل والاسم كقاد وهال وما الى غير ذلك فقالوا قد تدخل على الفعل الماضي كما تدخل على الفعل المضارع ها وهناك حرف خاص بالاسم او حروف لما نقول حرف يعني جنس حروف الجر ولذلك سياتئنا المصنف ماذا يقول ولا خفضه في الافعال ولا جزمه لماذا في الاسم ولا تزن في حروف الجار حروف الخف حروف الاضافه حروف الصفه كما اسمها البعض خاصه بماذا بالاسم حروف الجزم حروف النواصي خاصه بماذا خاصه بالفعل لاحظ اذا قلت ممكن ان نقول بالتقسيم الواضح نقول قسم واشترك بين الفعل والاسم خذوا مثلاً هل هل زيد قائم يعني هل كما تدخل على الاسم تدخل على الفعل محمد سعيد هل زيد قائم دخلت على ماذا على الاسم لأن اسمية الصدر هي الاسمية فعلية الصدر هي الفعلية فننظر إلى صدر اذا كان من ذق بالجمله الفعليه فهي الجمله الفعلية. فعليه فعليه الصدر هي الفعليه اسميه الصدر هي الاسميه طيب محمد سعد هل قام زيد دخلت على من؟ على الاسم هل قام زيد هل زيد قام دخلت على من؟ هل زيد قام طيب هل قام زيد ما بك هذه فهيد هل قام زيد دخلت على ماذا فهيد الف يا هل زيد قائم دخلت على ماذا على الاسم على الاسم هل زيد قام على ماذا دخلت هل زيد قام لم تدخل على الاسم لا نمت ادرا لاحظ ركز معي هل قام زيد دخلت علامة. على الاسم على عرف واضح ما في اشكال هل زيد قائم دخلت علامة. على الاسم على عارف هل زيد قام ما قلناش قائم قام قد تدخل على الاسم والمقصود الفعل ركز هل زيد قام فكما قال الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك وان استجارك احد وان احد ان دخلت على ماذا على الإسم لا هنا احد دخلت على الفعل استجارك مقصود لانه هنا فاعل بفعل محذوف الى استجارك احد من المشركين استجارك هل زيد قام يعني في الظاهر انها دخلت على الاسم والراجح انها دخلت على فعل الراجح انها دخلت على الفعل ولا السعمة اذا كان هناك هل وعندهم بيت قالوا كهل ركز مع محمسان كهل اذا رأت فعلا بحيزها حنت اليه ولم ترضى بفرقته لاحظوا حيزها حنت إليه ولم ترضى بفرقته كهل إذا رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولم ترضى بفرقته ما حطر؟ ها؟ واضح؟ طيب إذن أعيد السؤال هل زيد قائم دخلت على من؟ على الاسم هل قام زيد دخلت على من؟ على الفعل هل زيد قام دخلت على من؟ على على الفعل. لماذا؟ لأن إذا قيل لك قم بالإعرام. تقول هل زيدون قام هل؟ حرف استفاد زيدون فاعل بفعل محذوف يدل عليه ما؟ ما, ما, بعد. ما بعد هل قام زيدون؟ قام. وهذا قال للتأكيد إذا كانت للتأكيد لا فاعل إلا وقيل فاعل محذوف لاحظتم في إشكال هذا عندما تكون هل طيب لعل سبق أنبينا أن هل هل ما هي إعراب هل وقد سبق أنبينا لعلكم تذكرتم ولا نعيد التنبيه مرة أخرى ها ها طيب هل معي تأتي بمعنى الاستفاد تأتي بمعنى التحقيق تأتي بمعنى النفل تأتي بمعنى الأمر تأتي بمعنى الجواب الجواب والطلب خمسة. هناك معان اخرى حضرنا الان معان الخمسه ركز معي عثمان قلنا لعثمان عثمان تاتي لي معان كثيره وقد استحضرنا الان خمسه ركز عثمان وسجل هذه المعاني المعنى الاول الذي وضعت له المعنى الذي وضع على الشوق الاستفاد المعنى الثاني محمد سعيد التحقيق. التحقيق المعنى الثالث النفي, النفي. المعنى الرابع الامر العمر. المعنى الخامس الجواب سجلت المعنى عثمان طيب الاستفهام واضح طيب أنا كنت نبهت على هذا عندما أخبرت أن هناك بعض العلمانيين بني علمان في تونس قالوا بأنه لا يوجد نص في القرآن بأن الخمرة حرب طبعا هؤلاء لجهلهم باللغة العربية قالوا هذا وأتوا من جهلهم بلغة القران فالبلاغ يوم عندهم قاعدة يقولون الكناية أبلغ من التصريح وهذا حتى في الفقه في مسألة الطلاق المالكيه قالوا الكنايه ابلاغ من التصريح اذا قال لزوجته حبلك على عاتقي قالوا كنا بها الطلاق او قال انحقي باهلك قالوا كنا بها الطلاق وطبعا هذا المالكيه توسعوا في مساله الطلاق كما سبق ان قلنا لكم حتى قالوا ذهبوا اوسع من مكه والعراق إلا في باب الصراحه الطلاق انا قلت هذا بعيد لان قلنا من اراد ان يرتح ولسيمه طربت علم من امثالنا فليستحضروا دائما شرطين الشرط الاول ان يصيب محله وان يكون قاصدا له هذا لا يهمنا. تصوروا تعرفون قصه النساء لا اجتمعنا في جيليه اجتمع 11 نساء فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا نكتمن من اخبار ازواجهن الشائعه فقالت الاولى زوجي قصة معروفة الحديث الطويل المعروف، وقد فيه له فيه ثلاثة أرسائل حديث معروف بحديث المصر يقال عنده بحث في قيم وغيره عنده فيه أيضاً قزوين عنده بحث المهم على كل، شاهد عندنا فلان ذكر فيه كان كثير الرماد يقال فلان كثير الرماد ركزوا مع مستطفى لو قيل فلان كريم لحظ هذه كنايه ولا صراحه هذه صراحه فلان كريم ماذا يتبادر الى الذين انه كريم مع اهله بخيل مع جيرانه ومع اصدقائه لاحظ اذا قلت فلان شجاع ولا ربما شجاع على ماذا شجاع على الضعفاء ها أو على, أو, على أو على زوجتي فعلا لأن الأخوة ما شاء الله يظنون أن الرجلاء في غرض الصوت وكسر الأواني على رأس الزوجة وهذا يظنون على أن هذه هي السنة ويظنون على أن هذا هو نهج رسول الله مع أن رسول ماذا المهم لا يوم إذن إذا قلت لا بد أن يتبادر إلى الدين على أنه كريم ولكن مع معاه لكن عندما تقول فلان كثير الرماد معنى كثير الرماد يعني, يعني كثير إدراة النار، يشعل النار بالذات ضيوف كثر ضيوف كثر، هاه لاحظتم؟ إذن هذا معنى أنه ضيوف من أهله أو من غيرهم، فهنا هذا كناية عن ماذا عن كثرة الكار؟ كناية عن كثرة الكار. طويل النجاد، نجاد يعني هذا الغرب السيف الصيف. وطوله يدل على شجاعته وقوته لكن لو قلت شجيعاً ربما يكون على الضعف لاحظتم هذا؟ فإذن قالوا الكناية ابلغ من التصريح يعني هذه الكناية تكون ابلغ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كانت الخمر تقول أمنا عائشة لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأول ما جاء وقال الحمر الخمر حرام يعني طبعا يجابي الرسول صلى الله عليه وسلم ويردون عليه لكن جاء المسائل جاء بالتدريج وطبعا عندما نقول بالتدريج نحن على ما مات عليه رسول الله لا على ما بدأ به فالشيء يعني مرت مراحل قال في العينب مدح العين تاكلونه رزقا حسنا يعني هو تتخذون منه تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا السكر لم يمدحوا سكرا تتخذون منه سكرا اه رزقا حسنا ورزقا حسنا وصفه بالحسن يعني هذه واحد الاشاره هذا كما يسميها علماء التفسير المقطع الاولوي ثم لاحظ بعد ذلك كانوا يصلون بعد ان ي... لا تقربوا الصلاه وانتم سكار لا تقل كما قال الصوفيه لا تقربوا الصلاه وانتم سكار بالدنيا بحب الدنيا لا تقربوا الصلاه وانتم سكار وطبعا يقال على انه مره على على ما قيل في المساله لا يهمنا الان لا تقربوا الصلاه وانتم سكار فكانوا يعني بعد ان يصلي العشاء يشربون اشابون على ما قيل في المسألة بأن أحد الصحابة منهم يقول علي وقال لا قل يا يأيُر كافرُم أعبُدُ ما تعبدون يعني هذه على ما قيل فيها على كل حدثنا في كل ثم مرة يجتمعوا في نادي وصار يعني أشعار واحد يمدح أن واحد يمدح المهاجر وص ولله الله المرء ابنو ابنو بنبيئته يتغير بالطبع ها فماذا كان اذا به شاء الله عز وجل ماذا وقع احدهم اخذ لحى ابن وضربه فجاء والدم يسير شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فكان ماذا أنزل الله اسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما لاحظ ثم بعد ذلك لما وقع ما وقع وضرب من ضرب جاءوا الى النبي شكوه فقال عمر ما قال بعد ذلك قال نزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب ولزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء العداوه والبغضاء في الخمر والميسر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فقال فهل انتم منتهون ماذا قال عمر انتهينا يا رب انتهينا يا رب ماذا فعل ماذا فهم عمر لا. سيما الامر قالهم انتهوا هذه فهل انتم منتهون ابلغ من قوله انتهوا ابلغ لو قال انتهوا لكان امر لكن فهل انتم منتهون فيه امر وتوبيخ فيه أمر وتوبير فلذلك قلنا الكناية أبلغ من التصريح قل للعلماني هذا أبلغ وقل له هذا لابد فيه من التقدير وقل له أيضا لو كان الكلام خاليا من التقدير لفهم الكلام الحمير من بني علمه لفهم الكلام الحمير من بني علمه فهل أنتم منتهون؟ فقال انتهينا يا, رب. انتهينا يا رب إذن هنا لماذا؟ للأمر للأمر طيب القسم الثالث النفي النفي متى؟ النفي طيب أنا أذكر لكم آية من القرآن آية كثيرة ربنا عزوج يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل ربنا يستفن؟ لا إن هذا هل معناها النفي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان وما ضابط ذلك عندنا إن وما وهل إن وما وهل إن وما وهل إذا أتى حرف إلا بعدها تكون للنفي وَإِنْ وَمَا وَهَلْ لِنَفْيٍ عُدَّهَا إِذَا أَتَاكَ حَرْفُ إِلَّا بَعْدَهَا سجلتها البيت؟ وما لك تنظر بك؟ أكتبها وَإِنْ وَمَا, وما. هذه الفوائدين بغيرين تسجلوها وإن وما عدها إِذَا أَتَاكَ حَرْفُ إِلَّا بَعْدَهَا يعني تقول هل جزاء هل جزاء الإحسان إلا الاحسان يعني ما جزاء فتقول في العرابية هل معناها هنا ماذا؟ النفي معناها النفي وتاتي بمعنى التحقيق ركز معي وسطها ربنا عز وجل يقول هل أتاك حديث الغاشية؟ هل يسالنا نبي الاتاك يعني معنى أنه يقول له محقق أنه أتاك قد اتاك حديث الغاشية هل أتا على الإنسان الحين هل يسأل لا قد أتا على الإنسان الحين فهمت؟ في إعادة يا الشيخ نقول هاي نعم استفهام في معنى التحقيق تقول حرف استفهام في معنى التحقيق وآخر حرف استفهام في معنى النفي نعم قل ماذا آخر؟ الجواب هل ممكن ان يكون الجواب بهل وهل تكون السؤال وليس الجواب قالوا يمكن انتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الصحيح؟ قال يلقى الله في النار تقول النار اهلها طبعا يوم يقول لجهنم هل انت لات وتقول هل من مزيد يوم يقول لجال قالوا هذا أيضا لماذا من أساليب البلاغة ومن هول الموقف يوم يقول للجهنم هل امتلعت وتقول هل من مزيد من هول الموقف جاء الجواب بأن كأنها لا تزال تسأل تسأل إلى أن يضع الله قدمه فيها فتقوم قطي قطي لاحظوا اسلوب بليغ وحرف واحد يعطي للأسلوب جزاله في الكلام ويعطيه أيضا شحنة قوية من البلاغ يوم يقول لجهنم هل امتلت وتقول هل من مزيد وماذا آخر وقيم؟ كم معنى؟ هل ذكرنا كل معنى؟ كل معنى. طيب قلنا قسم الحرف إلى ثلاثة أقسام. قسم خاص بالأسماء وقسم خاص بالفعل وقسم مخاطم. مشترك بينهما. كهل وطاقد وبل وبل غيره. هذه تكون كما تدخل عن الفعل. كما تدخلوا على الاسم تدخلوا على الفعل ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإعراب قال المصنف باب الإعراب ونقف هنا أنا متعب جدا يكفي ما ذكرنا وفي الحقيقة وقفنا على باب الإعراب ولا أدري ما طريقة التي نبغي أن نتبعها في الامتحان وإلا كنت أحب أن نمتحن الطلب من أولي الدرس وقولي الكلام إلى باب الإعراب إلى باب الإعراب والآن الإعراب سنقوم فيه إن شاء الله ملخصه ثم ندخل في باب معرفة علامة الإعراب وباب معرفة علامة الإعراب سوف نتكلم على الأصول العربعة ونتكلم على مواضع الأصول ونتكلم على الفروع ونتكلم على مواضع الفروع ونكون قد أنهينا الكلام على باب معرفة على المطأة لكن الجواب أن يقال الانتحان ينبغي أن يكون بتجاوب سؤال ويجيب وأسمع الصوت لا بالكتاب همت كيف؟ كما فعلت مع الإخوة في غرفه القرآن الكريم وقد وضعنا لهم امتحان مرتين كان يعني سؤال وجواب، فإذا جمعية الحكمة تنظر كيف ما هي الطريقة التي تتبع مع الطلبة في الامتحانات، ولعل إن شاء الله ننظر كيف نفعل معهم وفي الدرس القادم بإذن الله عز وجل نبدأ باب الاعراب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته